بسم الله الرحمن الرحيم يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة الرسالة التي نشرحها اليوم إن شاء الله تبارك تعالى هي فتوى مصرية لشيخ الإسلام ابن رحمه الله الحقها رحمه الله بكتابه القيم قاعدة جديدة في التوسل الوسيلة حيث قال رحمه الله وكنت انا بالديار المصرية في سنة 11 سنه 700 سنة 711 قد استفتيت عن التوسل بالنبي صلى الله عليه وسلم فكتبت في ذلك جوابا مبسطا وقد احذبت اراده هنا يعني في كتاب قائدة جليلة لما في ذلك من مزيد الفائدة فان هذه القواعد المتعلقة بتقرير التوحيد وحسم مادة الشرك والغلو كما تنوع بيانها ووضحت عبارتها كان ذلك هي كلما تنوع بيانها ووضحت عبارتها كان ذلك نورا على نور الله المستحن وصورة السؤال المسؤول من السادة العلماء أئمة الدين ان يبينوا ما يجوز وما لا يجوز من الاستشفاع والتوسل بالانبياء والصالحين وصورة الجواب الحمد لله رب العالمين أجمع المسلمون على أن النبي صلى الله عليه وسلم يشفع للخلق يوم القيامة بعد أن يسأله الناس ذلك وبعد أن يأذن الله له في الشفاعة وهذا الإجماع لأجل الأحاديث المستفيضة قبل المتواتر على النبي صلى الله عليه وسلم في إذناء الشفاعة يقول ثم إن أهل السنة والجماعة متفقون على ما اتفق عليه الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين واستفادت به السلم من أنه صلى الله عليه وسلم يشفع لأهل الكبائر من أمته وأشفع ايضا لعموم الخلق هو ليه في الأولانية الأجمع المسلمون وآل في الثانية أهل السنة والجماعة متفقون على ما اتفق عليه الصحابة بالشفاعة لأهل الكبائر لأن اللي ينازع أصلا في الشفاعة مطلقا ليس بمسلم. المعتزلة والخوارج بينزعف أنهم نوع من نوع الشفاعة في الشفاعة لأهل الكبائر لأنهم يقولون بتخليد أهل الكبائر في النار. الخوارج على أنهم كفار، والمعتزلة على أنهم في الساق ليسوا مؤمنين أصلا في منزلة بين المنزلتين لكنهم مخلدون في النار. ولكن المعتزل على يقرون بالشفاعة في الجملة نعم لأن الشفاعة مثبتة في القرآن من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذني ويقرون بأن النبي صلى الله عليه وسلم يشفع في الجملة للخلق في, في الفصل بين العباد يقرون بها ويقرون بنوع من الشفاعة وهي رفع الدرجات يقرون بها ففي إقرار إجمالي بوجود الشفاعة ولكنهم ينازعون في نوع منها وهو خروج عصاة الموحدين من النار وعدم دخول أصحاب الكبائر النار لهم في الحقيقة نوعين نذكر أنواع الشفاعة حالا يقول فله صلى الله عليه وسلم شفاعات يختص بها لا يشركه فيها أحد وشفاعات يشركه فيها غيره من الأنبياء والصالحين الصالحين تشمل ملائك عيد لكن ما له فيها أفضل مما لغيره أنواع الشفاعة الثابتة النوع الأول الشفاعة الكبرى وهي خاصة به صلى الله عليه وسلم وهي التي يتأخر عنها أولو العزم الرسل كما في حديث أنس مرفوع للنبي صلى الله عليه وسلم فيقولون نقصد به الاقتصار يقولون لو استشفعنا على ربنا فيريحنا فيريحنا من مكاننا هذا يعني عندما يجمع الله عز وجل أولئنا وآخرنا في صعيد واحد فيهتمون بذلك ويلهمون بذلك فأخذهم من الغم والكرب ما لا يطيقون ولا يحتملون فيقولون لو استشفعنا إلى ربنا, أو على ربنا فيريحنا من مكاننا هذا فيأتون آدم فيقولون أنت أبو البشر خلقك الله بيده وأسجد لك ملائكته ألا ترى إلى ما نحن فيه وعلمك أسماء كل شيء ألا ترى ما نحن فيه ألا ترى إلى ما قد بلغنا اشفع لنا إلى ربك حتى يريحنا من مقامنا هذا فيقول إن ربي قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله نفسي نفسي اذهبوا إلى غيري اذهبوا إلى نوح فيأتون نوحا عليه السلام فيقول أنت نوح أول رسول إلى أهل الأرض وسماك الله عبدا شكورا ألا ترى إلى ما نحن فيه ألا ترى إلى ما قد بلغنا قال إيشفى لنا ربي ألا تشفى لنا ربنا تكمنك الحديث فيقول إن ربي قد غضب اليوم غضبا شديدا لم يغضب قبله مثله ولم يغضب بعده مثله وإنه قد كانت دعوة دعوت بها على قومي اذهبوا إلى غيري أنا طبعا الحديث انا اختصر فيه فإذهبوا إلى إبراهيم فأتون إبراهيم ثم يأتون موسى ثم يأتون عيسى عليه السلام كل منهم يذكر ذنبا آدم قال إنه قد نهاني عن الشجرة فعصيته ونوح يقول قد دعوت بدعوة على قومي وإبراهيم يقول إني كذبت ثلاث كذبات ستنين هم في ذات الله ويقول موسى إني قد قتلت نفسا لم أمر بقتلها ويأتون عيسى فلا يذكر ذنبا عليه السلام ولكنه يقول لا لست بصاحب ذاك اذهبوا إلى غيري اذهبوا إلى محمد صلى الله عليه وسلم عبد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر فعيسى صلى الله عليه وسلم هو الذي يدل الناس على أعظم اجتهاد يحتاجون إليه في ذلك الوقت وهو أن صاحب الشفاعة هو محمد صلى الله عليه وسلم وقد جعل الله إلهام الناس أن يذهبوا إلى واحدا بعد واحد ليوري الخلق منزلة محمد صلى الله عليه وسلم فيأتون محمدا صلى الله عليه وسلم فيقول عليه الصلاة والسلام أنا لها أنا لها فيأتي فيسند تحت العرش يقول فإذا رأيت ربي خررت له ساددا فيفتح الله لي يفتح الله علي من حامده وحسن السناء عليه ما لنفتحه على أحد قبلي ثم يقال يا محمد ارفع رأسك قل يسمع اشفع تشفع يعني هذا اول شفاعه وهي الشفاعه في الاراحه من هول الموقف وهي الشفاعه الكبرى الثاني لما السؤال قول ايه منه السؤال فكر قول الثاني استفاء شفاعته صلى الله عليه وسلم لاهل الجنه في دخول الجنه بحديث أبي هريرة مرفوعا فيقوم المؤمنون حتى تزلف لهم الجنة فيأتون آدم فيقولون يا أبان استفتح لنا الجنة فيقول هل أخرجكم من الجنة إلا خطيئة أبيكم الحديث وفي آخره فيقول صلى الله عليه وسلم أنا لها أنا لها وفيه أيضا تراجع أولو العزم من الرسل أولو العزم الرسل واحدا بعد واحد آدم يدلهم على نوح ونوح يدلهم على إبراهيم وإبراهيم يدلهم على موسى وموسى يدلهم على عيسى وإيسا يدلهم على محمد صلى الله عليه وسلم في استفتاح باب الجنة فعندما يفتح باب الجنة يقول الخازن أمرت أن لا أفتح لأحد قبلك وفي حديث أنات مرفوعا للنبي صلى الله عليه وسلم أنا أول شفيع في الجنة وفي دواية له أنا أول من يقرع باب الجنة وهذه أيضا من خصائصه صلى الله عليه وسلم هذه الشفاعة من خصائصه صلى الله عليه وسلم لا يشركوا فيها غيره. النوع الثالث شفاعته صلى الله عليه وسلم في دخول في دخول أقوام من أمته الجنة بغير حساب. كما في حديث أبي هريرة مرفوعا اللي هو حديث الذي مضى اللي هو في الإراحة من هول الموقف الذي ذكرناه وله في الشفاعة الأولى لأنه في رواية أخرى من رواية أبي هريرة. فعندما يرفع النبي صلى الله عليه وسلم رأسه من السلود فيقول يا ربي أمتي أمتي فيقول الله عز وجل أدخل من لا حساب عليهم من أمتك من الباب الأيمن من أبواب الجنة وهم شركاء الناس فيما سوى ذلك من الأبواب وكذا حديث عكشة محصل يصح أن يستشهد له لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لما قال له عكاشا ادعوا الله ان يجعل لي منهم فقال انت منهم فقد دع الله له فهو يشفع في ان يكون عكاشا من السبعين ايه الفا وقول امتي امتي فيأذن الله بدخول من لا حساب عليهم من الامة الذين يدخلون الجنة بغير حساب قبل الحساب ولذلك نقول ان لا في الشفاعة قبل لي هؤلاء يقولون في دخول الجنة بغير حساب ولذلك نقول قبل الحساب للامة النوع الرابع من الشفاعة شفاعته صلى الله عليه وسلم لقوم من العصاه من أمته هذه استوجبوا النار بدنوبهم فيشفع لهم ألا يدخلوها ودي الشفاعة التي تنكرها المعتزلة والخوارج عندهم من واجب عليه دخول النار حتما يجب أن يدخل النار نحن نقول أصلا إن هؤلاء في المشيئة إن شاء الله عز لهم راجحت سيئاتهم على حسناتهم، فاستحقوا دخول النار حق دخول النار هؤلاء في المشيئة من شاء الله عذبه ومن شاء غفر له ومن ضمن من يغفر لهم من تشفع فيهم الرسل إذن أحنا الثلاث الأولين وردت للنبي عليه الصلاة والسلام في تصريح في الأولى والتانية بأنه ليس له صلى الله عليه وسلم من يشركه فيها والنوع الثالث ظاهر السياق لأنه أول ما يتكلم فيقول أمتي أمتي فيقول الله أدخل من لا حساب عليهم من أمتك من الباب الأيمن من أبور الجنة هل يوجد ذلك لغيره من الأنبياء ليس ظاهرا في الحديث ولا يعني ولا نص فيه بالقطع والمنع يمكن أن يكون كذلك لكن ظاهر الحديث أن هذا للنبي عليه الصلاة والسلام النوع الرابع من قوله ده ناس استحقوا دخول النار استوجبوا دخول النار بدنوبهم يشفع لهم أن لا يدخلوها وهذه الشفاعة له وللرسل صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين قال كما في حديث أبي سعيد الخدري مرفوعا ثم يضرب الجسر على جهنم قال لا نقول مش مش كلام كلمش إسلام ده, ده شرح كلمش إسلام ثم يضرب الجسر على جهنم وتحل الشفاعة ويقولون اللهم سلم سلم قيل يا رسول الله وما الجسر قال رحضوا مزله ضحض ما كان تضحض فيه الأقدام ما زل تزل فيه الأقدام تأكيد معنوي الذي هو الصراط الجسد الذي هو الصراط الذي يمر عليه المسلمون إلى الجنة هم هو صلى الله عليه وسلم وأمته وكل نبي وأمته أنه قال فأكون أنا وأمتي أول من يريز وفي الوقت الأخرى في الصحيح أيضا فأقول ولا يتكلم يومئذ إلا الرسل وداع الرسول يومئذ اللهم سلم سلم فكلمة يقولون دي هنا في الروايه دي توضحها الروايه الثانيه اللي هي ايه وداع الرسول يومئذ اللهم سلم سلم الثالث بقى آه ناس يستحقوا العقوبة ومش يخشوا النار آه نعم يبقى عرف ان حسناته اكثر من ايه ان سيئاته اكثر من حسناته فهو لا يستحق دخول الجنة والنجاة وانما يستحق ان يقع لانه لو كان حسناته اكثر من سيئاته لنجا بحسناته ونجا لاول واهله ولكن هؤلاء استوجبوا دخول النار استحقوا ان يقعوا فتقول الله اللهم سلم سلم فايه فيسلموا فيسلموا وينجو، ويقول ولا يتكلم يوعدين إلا الرسل فده دليل على إنهم ناس استحقوا أن لا يسلموا فيسلموا بدعوة الرسل يغفروا لهم بدعوة الرسل اللهم سلم سلم ها حنا قلنا ضحض ما كان تضحض فيه تنزلق فيه ضحضت رجله بمعنى إيه؟ ازدحلقت انزلقت هو نفس معنى ما ايه مزلل فعشان تأكيد معنوي انه ما كان فيه وتزل فيه الاقدام صح النوع الثالث دول يدخل الجنه بغير حساب ولا عذاب قال القضي عياض هي الشفاعة للمذنبين على الصراط هي الشفاعة. النوع الرابع لو شفاعته صلى الله عليه وسلم لقوم من العصاة من أمته قد استوجبوا النار يقول هي الشفاعة للمذنبين على الصراط وهو ظاهر الحديث وإنها لنبينا صلى الله عليه وسلم وولي غيره بس نقول لغيره من لي من الرسل عشان كنا الظاهر من الشفاعة على صوت الرسل فقط كما نص عليه الحديث ثم ذكر بعدها الشفاعة في من دخل النار النور الخامس شفاعته صلى الله عليه وسلم وهي له صلى الله عليه وسلم ولغيره غيره في العصاة من أهل التوحيد الذين يدخلون النار بذنوبهم والأحاديث فيها متواترة ولكن ليست معلومة للدين بالضرورة هي متواترة عند أهل العلم هو الشيخ الإسلام بيقول استفاضت به السنن أنه يشفع لأهل الكبائر من أمته قلنا يشفع لأهل الكبائر لحتشمل النوع اللي قابليه والنوع ده نوع ما يدخلش النار بتدائم ونوع إيه يدخلها ثم يخرج منها وأجمع عليها الصحابة رضي الله عنهم أهل السنة قاطبة وبدعوا من أنكرها هو ده موضة النزاع بين أهل السنة وبين المعتزلة والخوارج عشان كده قال الأول أجمع المسلمون وبعد كده قال إيه أهل السنة متفقون لأن الخوارج والمعتزلة بيقولوا واحد واتنين وثلاثة ما فهمش إيه منازع فاهمش كده بينازعهم في, في ثلاثة وفأربعة وإيه وخمسة الخوارج المتزرة بنزعه في 4 و 5 من الأحاديث حديث أنس رضي الله تعالى عنه مرفوعا وفيه فيقال انطلق فمن كان في قلبه مثقال وذرة من إيمان أو شعيرة من إيمان فأخرجه أخرجه دي للنبي عليه الصلاة والسلام وفي أحاديث ثانية فأخرجوه وهي دي أولم له ولغيره صلى الله عليه وسلم لمن للأنبياء والملائكة والمؤمنون والمؤمنين. في حديث أبي هريرة وفي حديث أمس وحديث أبي سعيد الخدري وغيرها من الأحدث السادسة شفاعته صلى الله عليه وسلم لقوم من أهل الجنة في زيادة ثوابهم ورفع درجاتهم وهذا مما لم ينازع فيه أحد ولعل هذا يستفاد من قول النبي صلى الله عليه وسلم من قوله سبحانه وتعالى والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان الحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء قال غير واحد من المفسرين إذا دخل المؤمن الجنة يقول أين أبي أين ولدي أين زوجي فيقال إنهم لم يعملوا بمثل عملك فيقول يا رب كنت أعمل لي ولهم فيرفعون إلى درجته أو كما قال صلى الله عليه وسلم أو كما قالوا رضي الله عنه إن الرسول صلى الله عليه وسلم أول الناس بذلك وأن أزواجه معه في الجنة فهم وهن لم يعملنا مثل عمله صلى الله عليه وسلم ولكن تلحق الذرية بالأباء والصحبة والمرافقة من أدلة ذلك لأنه قال أسألك مرافقتها في الجنة وهو ليس عمله كي فعمله قطعا، ومع ذلك فيكون معه صاحبا مصاحبا له، ولا يلزم من هذه الصحبة أن يكون نفس النعيم، لأن القرب من الله عز وجل تفاوت حتى ولو كانوا في في درجة واحدة، فإن القرب من الله عز وجل تفاوت. باقي نوع آخر من الشفاعة وهي شفعته في بعض الكفار من أهل من أهل النار، حتى يخفف عنهم العذاب لا في الخروج من النار، كما هو الحال في أبي طالب. لما رواه أبو سعيد الخدري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر عنده عمه أبو طالب وفي الواية أن العباس سأل النبي صلى الله عليه وسلم هل نفعت أبو طالب بشيء فإنه كان يحوتك فقال نعم وفي الواية بقى أبو سعيد لعله تنفعه شفاعتي يوم القيامة فيجعل في ضحضاح من النار يبلغ كعبيه يغلي منه دماغه ونعوذ بالله اتفقوا على صحته ولكن لا يخرج من النار ولا يأذب الله هو أهون أهل النار عذابا وهو يرى أنه أشدهم عذابا أنا لا أعرف قول المعتزله في هذا النوع لكنه لا ينافي أصولهم يعني. هم عندهم دم في النار مخلط خلاص وبعدين لا يوجد نزاع بينهم من أهل السنة في أن أبي طالب في النار ومشرك يقول شيخ الإسلام لكن ما له فيها يعني الشفاعة المشتركة زي الشفاعة مع الرسل والشفاعة في رفع الدرجات والشفاعة في إخراج عصاة الموحدين من النار له فيها ما ليس ما يعني له فيها أفضل مما لغيره فإنه صلى الله عليه وسلم أفضل الخلق وأكرمهم على ربه عز وجل وله من الفضائل التي ميزه الله بها على سائر النبيين ما يضيق هذا الموضع عن بسطه كون النبي صلى الله عليه وسلم أفضل الخلق على الإطلاق هو اعتقاد أهل السنة لأن النبي صلى الله عليه وسلم سيد هذه الأمة قال أنا سيد الناس يوم القيامة أما تفضيله على الملائكة فيؤخذ من هذا الدليل من قوله أنا سيد الناس يوم القيامة ومن قوله عز وجل إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البريه إذا كان هو عليه الصلاة والسلام أفضل وسيد خير البرية في خير الخليقة فهو فهو أفضل من الملائكة كذلك. وعليه إبراهيم عليه الصلاة والسلام. قال: وله من الفضاء التي ميزه الله بها على سائر النبيين ما يضيق هذا الموضع عن نصه ومن ذلك المقام المحمود. الذي يغبطه الأولون والآخرون اللي هو في الشفاعة في الإراحة من هول الموقف وأحاديث الشفاعة كثيرة متواترة منها في الصحيحين أحاديث متعددة وفي السنن والمسانيد مما يكثر عدده أما الوعيدية من الخوارج والمعتزلة فزعموا أن الشفاعة إنما هي للمؤمنين خاصة في رفع بعض الدرجات وبعضهم أنكر الشفاعة مطلقاها بالغلاء منهم وهذا ولياذ بالله انكر الشفاء مطلقا انكر للقرآن يقول اذا اول جزء من الجواب على ما يشرع ما يجوز منه استشفاع الاستشفاع بالنبي صلى الله عليه وسلم يوم القيامة دايه حاصل بلا شك وهم وهو صلى الله عليه وسلم بعد ان يبعث يوم القيامة يبعث الناس يحصل هذا الامر يقول وأجمع أهل العلم على أن الصحابة كانوا يستشفعون به ويتوسلون به في حياته صلى الله عليه وسلم بحضرته كما ثبت في صحيح البخاري عن أنس بن مالك أن عمر بن الخطاب كان إذا قحطوا استسقى بالعباس بن عبد المطلب فقال اللهم إنا كنا إذا أجدبنا فتوسل إليك بنبينا فتسقينا وإننا توسل إليك بعم نبينا فاسقنا فيسقون رواه البخاري في البخاري أيضا عن ابن عمر قال ربما ذكرت قول الشاعر وأنا أنظر إلى وجه النبي صلى الله عليه وسلم يستسقي فما ينزل حتى يجيش له ميزاب ما ينزل من على المنبر حتى يكون الميزاب قد جاش بالماء من كثرة المطر يتذكر قول الشاعر أبيض يستسخ الغمام بوجهه ثمال اليتام اسمة للأرامل الشاعر ده هو أبو طالب يمدح النبي صلى الله عليه وسلم يستسخ الغمام بوجهه يعني وهو يدعو وهذا الذي ذكره ابن عمر يقول أنظر إلى وجه النبي صلى الله عليه وسلم يستسقي لأنه يسأل الله عز وجل ويتضرع إليه فهو يستسقي بوجهه بدعائه صلى الله عليه واله وسلم وهو يعني يدعو الله عز وجل فيستجيب الله دعاءه فهذا النوع من التوسل مجمع عليه وهذا النوع من الاستشفاع بدعائه صلى الله عليه وسلم مجمع عليه والتوسل بالنبي صلى الله عليه وسلم الذي ذكره عمر بن الخطاب قد جاء مفسرا في سائر أحاديث الاستسقاء وهو من جنس الاستشفاع به وهو أن يطلب منه الدعاء والشفاعة ويطلب من الله أن يقبل دعائه وشفاعته ونحن نقدمه بين أيدينا شافعا وسائرا لنا بأبيه وأمي صلى الله عليه وسلم أن يطلب منه الدعاء وهو حي عليه الصلاة والسلام في حياته وهو يدعو صلى الله عليه وسلم ونقدمه بين أيدينا وهذا الأمر مشروع بغيره عليه الصلاة والسلام أن يتوسل الناس بغيره كما قال عمر في, الإيه؟ في العباس وإن نتوسل إليك بعم نبينا يعني بدعائه أن يقوم فاستسقي يقو... هو... نعم توسل بدعاء الصالحين الأحياء لذلك قال وكذلك معاولات ابن أبي سفيان لما أجدب, لما أجدب الناس بالشام استسقى بيزيد بن الأسود الجرشي فقال اللهم إنا نستشفع ونتوسل بخيارنا يا زيد ارفع يديك فرفع يديه ودعا ودع الناس حتى سقوه وهذا الاستشفاع والتوسل وهذا الاستشفاع والتوسل حقيقته التوسل بدعائه صلى الله عليه وسلم في بعض النساء قال ولهذا قال العلماء يستحب أن يستسقى بأهل الدين والصلاح وإذا كانوا من أهل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو أحسن نعم جزء صقط ولهذا قال العلماء يستحب أن يستسقى بأهل الدين والصلاح وإذا كانوا من أهل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو أحسن لأن العباس هو الذي استسقى لهم هذا الاستشفاء والتوسل حقيقته التوسل بدعائه صلى الله عليه وسلم فإنه كان يدعو المتوسل به والمس... يدعو للمتوسل به المستشفى به والناس يدعون معه يدعو لهم كما أن المسلمين لما اجدبوا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم دخل عليه أعرابي فقال يا رسول الله هلكت الأموال وانقطعت السبل فادعوا الله يغيثنا فرفع النبي صلى الله عليه وسلم أديه فقال اللهم أغفنا اللهم أغفنا اللهم أغفنا وما في السماء قزعة يعني سحابة فنشأت سحابة من جهة البحر فمطروا أسبوعا لا يرون فيه الشمس حتى دخل عليهم الأعرابية أو غيره فقال يا رسول الله انقطعت السبل وتهدم البنيان فادعوا الله يكشفها عنا فرفع يديه وقال اللهم حوالينا ولا علينا يعني اجعل المطر حوالينا حول المدينة لا علينا في البيوت اللهم على الاكام والضراب الاكام جمع اكام وهو الارض متفعة والضراب جمع ضربه هو الجبل المنبسط ليس بعالي ومنابس الشجر وبطون الاولياء فنجابت يعني انكشفت عن المدينة كما ينجاب الثوب انجابت يعني استحاب والسماء يعني صفت وذهب الصحاب وفي حديث اخر وفي حديث آخر في سنة ابي داود وغير ان رجلا قال له ان نستشفع بك على الله ونستشفع بالله عليك فسبح رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى ويد ذلك في وجوه اصحابه وقال ويحك اتدري ما الله ان الله لا يستشفع به على احد من خلقه شأن الله اعظم من ذلك حديث في ضعف لكن معناه صحيح سنذكره مرة قديمة شاء الله سبحانك رضي الله عنك شهاد الله لا إله إلا أنت استغفر قدر.